غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة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 كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وانزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم ولعلهم يتفكرون افامن الذين مكروا السيئات ان يخسف الله بهم الارض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم, أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم فإن يا ربكم لرؤوف رحيم اولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيا ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون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 وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو, إله إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا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 ثم إذا كشف الضر عنكم، ثم إذا الضر عَنكُمْ إذا فريق منكم بربهم, إذا فريق منكم بربهم يشركون.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 ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من ذنب ولكن يؤخرهم الى اجر مسمى فاذا جاء يستأخرون ساعته ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهه لا ألسنتهم الكذب أن لهم الحسن لا جرم أن لهم النار لا جرم أن لهم وما هم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم, فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدَى وَهُدَى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ أَزَلَ مِنَ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 خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والاعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون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 في جو السماء ما يمسكهن الا الله ما يمسكهن الا الله ان في ذلك لايات لقوم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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الابتر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمي الله ربا اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله واليك يرجع الامر كله اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك لك الحمد إلهنا حتى ترضاه ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا إلهنا لك الحمد على أن بلغتنا رمضان اللهم لك الحمد على أن بلغتنا رمضان اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا اللهم فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك انه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت لا ملجا من ولا منجا منك لا ملجا ولا منجا منك الا اليك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 ودرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك الجنه وما قرب اليها من قور وعمل ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قور وعمل اللهم انا نسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك الدرجات العلى من الجنه اللهم انا نسالك مرافقه نبيك صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى في الفردوس الأعلى اللهم اوردنا حوضه واسقنا من يده الشريفه شربه لا نضمأ بعدها أبدا اللهم لا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله حتى تدخلنا مدخله يا غفار الذنوب يا غفار الذنوب اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها اغفر لنا ذنوبنا كلها تجاوز إلهنا عنا تجاوز إلهنا عنا إلهنا ومولانا طرقنا بابك فلا تردنا خائبين ولا عن رحمتك مطرودين إلهنا ومولانا اغفر لنا اغفر لنا اغفر لنا ذنوبنا يا ارحم الراحمين اللهم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين اللهم انا نسالك نصرا مؤزرا لاخواننا المستضعفين في بلاد الشام اللهم انصرهم اللهم عجل النصر لهم عجل اللهم النصر لهم انصرهم الهنا على من ظلمهم انصرنا انصرهم الهنا على من ظلمهم اللهم اجعل الدائره لهم ولا تجعلها عليهم الى ايدهم بتاييدك أيدهم بتأييدك يا قوي يا متين يا قوي يا متين انزل عليهم جودا من السماء يؤيدونهم كن معهم ولا تكن عليهم اهلك اللهم طاغية الشام اهلك اللهم طاغية الشام اللهم هو وأعوانه اهلكم جميعا فانهم لا يعجزونك جميعا فإنهم لا يعجزونك اللهم يا اكرم الاكرمين يا ارحم الراحمين انا نسالك انا نسألك ان تجعل القران العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لاحزاننا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 إلهنا إنا نسألك في شهرنا هذا أن تعتق رقابنا من النار إلهنا أعتق رقابنا من النار أعتق رقابنا من النار اللهم إنا نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك اللهم انا نسالك لذة النظر الى وجهك الكريم اللهم انا نسالك لذه النظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرم ابصارنا من لذة النظر الى وجهك الكريم يا ارحم الراحمين يا اكرم الاكرمين لا تردنا خائبين